بالله الزنونا هناك بكري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروضا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 وأنزل الذين مِنْ من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقترون وتأسرون فريقا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 إن كنتن تريدنا الحياة الدنيا، إن كنت تريدنا الحياة السكن وزينتها فتعالين فتعالين سراحا جميلا وَإِن كُنْتُنَّ مُّتردِّينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهِ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن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 الولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا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 والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاشعين والكاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقَتَمَ النَّبِيُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما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 يا ايها النبي ان احللنا لك أزواجك التي آتيت اجورهن لك اللاتي اتيت اجورهن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 نَبِيّ إِلَّا أَن يُؤَنَّلَ لَكُمْ إِلَّا أَن لكم إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّهُ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا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 في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء ولا ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمالهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا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 وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما